الله سوف نكره ونسال الشيخ ويانا عبدالله الشيخ موجود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 كيف خطير يا صوتك يا يعني ما سامع انك انا دقيقه اعيد ارد من الاخر لا قبل شوي انت تكلمت شيء ف... زين ردت تتصل على الشيخ واحتمال ما يسمعهم لا لان صوتك ما وصل حتى انا بعد ما سلم عليه الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم السلام عليكم كيف حالكم شيخنا عساكم بخير هل نبدأ شيخنا بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يقوم قولي <تصفيق>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 قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا على طلب الآخرة بالصبر عن المعاصي والصلاة التي التي هي أم العبادات قال في الحاشية الفارق من الكفر والإيمان والصبر أمر قلبي والصلاة ثمرته وهي من اشق التكاليف لتكررها في كل يوم وليلة وجيز إن الله مع الصابرين إن الله قال في الحاشية قال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول ولفظ المعيه في كتاب الله جاء, جاء عاما كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وفي قوله ما يكون من نجوى ثلاثه إلا ورابعهم إلى قوله هو معكم أينما كانوا ومعهم أينما كانوا وجاء خاصا كما في قوله إن, إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله إني معكم أسمع وأرى وقوله لا تحزن إن الله معنا وقال ولو كان المراد أن الله بذاته مع كل شيء لكان التعميم التعميم يناقض التخصيص فإنه قد فإنه قد علم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيص تخصيص تخصيص نفس تخصيص نفسه وأبا بكر دون عدوه من الكفر وكذلك قوله إن الله مع الذين التقوى والذين أمحسنون خاصة بذلك دون الظالمين والفجار وأيضا فنضد النعية ليست في لغة العربي ولا شيء من قرآن أن, أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى كما في قوله محمد رسول الله والذين معه وقوله فاولئك مع المؤمنين وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقوله وجاهدوا معكم ومثل هذا كثير فامتنع أن يكون, قول أن يكون قوله وهو يدل على أن ذاته تكون مخت... مختلف مختلف بذوات الخلق وأيضا فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به وقد وقد أو بسط الكلام عليه في موضع آخر وبيّن أن لفظ المعية في اللغة وينقطض المجامعة والمصاحبة والمقارنة، فهو إذا كان مع العباد ولم ينافي ذلك علوه على عرشه ويكون حكم, حكم معيته في, في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، و ويخص بعضهم بالإعانة والصبر. والنصر والتأييد انتهى مختصرا إن الله مع إن الله مع الصابرين قال مع ولما كانت الصلاة ناشئة عن الصبر قال إن الله مع الصابرين اندرج درج المصلون تحت الصابرين اندرج الفرع تحت الأصل منه قال إن الله مع الصابرين بالعون والنصرة ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء نزلت في قتلى بدر من المسلمين وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة قال في الحاشية الأولى قتلى بدر هم أربعة, هم أربعة عشر وأرواح قال هذا الحديث مذكور في حديث مسلم تتمته تسراح في الجنة حيث شاءت ثم تو إلى قناديل, إلى قناديل معلقة تحت العرش أخرجه مسلم في الإمارة وغيرها. قال ولكن لا تشعرون ما حالهم ولا نبلونكم ولا نصيبنكم إصابة من يختبركم بشيء أي قليل من الخوف والجوع أي القح ونقص من الأموال خسران الاموال والأنفس الموت أو هو المرض والشيب والثمرات الحوائج وحكي عن الشافعي رضي الله عنه الخوف خوف الله والجوع والجوع هنا لعل, لعل هناك سقط والجوع مكتوب رمضان لعل والجوع في رمضان ونقص الأموال في الزكوات والصدقات أيضا هنا فيها نقص في والأنفس في الأمراض شيخنا حفظكم الله هل عندكم في النسخة هكذا والأنفس في الأمراض والثمرات موت الأولاد تعال تنظرون إلى هذا الموضع بارك الله فيكم <تصفيق> <آه> <تصفيق> نعم نعم دون مكتوب الجوع رمضان ونقص الأموال الزكوات وصلوا هكذا والجوع رمضان ونقص الأموال الزكوات وصلوا وصدقات والأنفس الأمراض يعني لو لو نقف عليها والثمرات موت الأولاد وبشر يا محمد الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبه مما ذكر قالوا إن لله, إن لله عبيد أو ملكا وإن إليه راجعون في الآخرة فلا يضيعوا عمل عامل أولئك عليهم صلوات مغفرة أو ثناء من الله وأمنة أو أمنة من العذاب ولكثرتها وتنوع وتنوعها جمعها قال في الحاشية الرابعة أو الثالثة مغفرة في مصد الإمام أحمد وسنن ابن ابن ماجه ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيسترجع إلا جدد الله لو عند ذلك بعطا منهم من ربهم ورحمة نعم أبوك يعني الشافعي رضي الله عنه نعم فضله الخوف خوف الله نعم والجوع هكذا ونقص في الاموال ونقص ونقص الاموال الزكوات والصدقات امم ونقص الامراض امم والثمرات موث الاولاد هكذا بارك الله فيكم يعني هنا والجوع نقف عليه وثم نقول رمضان تفسيره يعني <تصفيق> رمضان نعم احسنت الله ايدك بارك الله فيكم من ربهم رحمه لطف وإحسان قال في الحاشية الرابعة قال الزمخشري عطف الرحمة أو عطف الرحمة على الصلوات بمنزلة, بمنزلة ان يقال عليهم رأفة ورحمة بعد رحمة وأولئك هم المهتدون إلى الصواب أو إلى الجنة إن الصفة والمروة جبلان بمكة قال في الحاشية الأولى ولما, كانت ولما كان الحج أخى الجهاد وسمه النبي صلى الله عليه وسلم أحد الجهادين وفيه نقص الأموال والصبر على هجرين أصحاب وترك الوطن وفيه مشاهدة القبلة وهي متمني أو متمنى هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله وجيز من شعائر الله من أعلام مناسكه فمن حج البيت واعتمر الحج والعمرة عبادتان معنيتان في الفقه فلا جناح اثم عليه في أن يتطوف بهما بالجبلين كان فيهما صنمان معرفان وأهل, وأهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما أو مسحوهما فلما جاء, الحق فلما جاء الحق وزاق الباطل كره المسلمون الطواف بينهما فأنزل الله وعند الشافعي هو ركن الحج بدليل بدليل الأحاديث والآية لا تنافي قال في الحاشية الثانية لا تنافي إذا عرفت مورده كما ذكرناه بل قوله هكذا عندكم بل قوله من شعائر الله أي ما شرع الله تعالى في, منا في مناسك الحج يؤيده منه من تطوع خيرا من صلاة وزكاة وطواف وغيرها أو تطوع بالسعي عند من يرى أنه سنة ونصب خيرا عن المفعول المطلق أو تطوع بمعنى فعل أو أتى قال في الحاشية الثالثة وهو يرى أنه سنة وهو مذهب ابن عباس وأنس والزهري منهم فإن الله كاكر مجازيه بعمله عليم لا يخفى عليه خافية إن الذين يكتمون ما أنزلنا علماء اليهود من البينات والهدى صفة محمد صلى الله وسلم، وآية الرجم وغيرهما من بعد ما بيناه للناس في الكتاب التوراة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون، جميع الخلق سوى الجن والإنس أو الملائكة والجن والإنس المؤمنون، يعني يقولون اللهم اللهم العن، هكذا عندكم، لأن في في خط العنهم. اللهم العنهم قد نقل أن البهائم والطيور إذا اشتدت إذا اشتدت السنة تلعن عصاة عصاة بني آدم نعم قال في الحاشية الرابعة قد نقل يعني في الحديث ان الكافر يضرب ضربة بين عينيه تسمعها كل دابة غير غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته فذلك قول تعالى أولئك يلعنهم الله إلى آخره رواه ابن محاتم منهم قال إلا الذين تابوا رجعوا عن الكتمان وأصلحوا ما أفسدوا وبيّنوا للناس ما كانوا كتموه فأولئك توب عليهم بالقبول والمغفرة وأنا التواب المبالغ أو المبالغ, أو المبالغ في قبول التوبة هكذا الرحيم المبالغ في قبول التوبة الرحيم كثير الرحمة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ماتوا على الكفر أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين المراد من الناس المؤمنون أو المراد من الناس المؤمنون أو هذا في الآخرة يوقف الكافر فيلعنه جميع الناس حتى إنه يلعن نفسه خالدين فيها في اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي لا يمهلون ولا ينتظرون ليعتذروا وقيل لا ينظر إليهم نظرة لا ينظر إليهم نظر هكذا نظر رحمة لا ينظر إليهم نظر رحمة قال في الحاشية الأولى هذه الايه مكذب لمن يدعي أن الكفار بعد مدة في النار لا يجدون ألم الحرقه أو هم غير معذبين وجيز وإلهكم إله واحد كفار قريش قالوا يا محمد صف لنا ربك فأنزل الله لا إله إلا هو ليس في الوجود إله غير الرحمن الرحيم هما كالحجة لوحدانيته فإنه مولا النعم وحده فغيره لا يستحق العبادة ولما سمعه المشركون قالوا إن كنت صادقا في أن, في أن لا إله إلا الله فأتنا بآية فأنزل الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار عاقبهما والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بنفعهم أو بالذي ينفعهم من الركوب والحمل. قال في الحاشية الأولى إن في خلق السما في خلق السماوات إيجادهما أو خلقهما وشكلهما كما يقال خلق فلان أحسن هكذا شكله. الآن. ان في خلق السماوات والارض واختلاف للالان نسط واضح عبد الله نعم بارك الله فيك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بنفعهم بال او بالذي ينفعهم من الركوب والحمل وما انزل الله من السماء من ماء السماء السحاب او الفلك او جانب العلوم فاحيا به الارض بالنبات بعد موتها جدوبتها وبث فيها وبث فيها فرق في الأرض عطف على احيا والمجموع صلة أو على ما أنزل أو على ما أنزل بتقدير الموصول أي وما بثه من كل دابة من تصريف الرياحي أي في مهابها وأحوالها والسحاب المسخل بين السماء والأرض دقيقة خرج من أين انقطع عندك؟ عبد الله من أين انقطع من أي كلمة؟ وفرق فيها طيب بارك الله فيك وبث فيها فرق في الأرض عطف على أحياء أو عطف على أحياء والمجموع صلة أو على ما أنزل بتقدير الموصول أي وما بثه في كل دابة وتصريف الرياح في مهابية وأحوالها والسحاب المسخر بين السماء والأرض الحمد بارك يصوت يتقضع لا إله إلا الله لعل لعل بأب عبدالله ما أدرى عندك ولا عندي إشكالية عندي النت واضح وال يوتيوب شغال بدون أي إشكالية طيب أرجو من المشايخ يعني هل الصوت واضح يا شيخنا بس عندي واضح. واضح. واضح لعل عندك يا باب عبدالله عدل المكان او شوف مكان يكون الشبكة كاملة تسمعني شيخنا بارك الله فيكم هل تسمعون الصوت واضح شيخنا بارك الله فيكم احسن الله اليكم قال وبث فيها فرق في الأرض عطف على أحيا والمجموع صلة أو, أو على ما أنزل بتقدير الموصول أي وما بثه من كل, من كل دابه وتصريف الرياح في مهابها وأحوالها والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي المذلل هكذا شيخنا لامر الله بارك الله فيكم أي المذلل لامر الله بينهما لا ينزل ولا ينقش، هكذا ولا ينقش، يعني نعم ولا ينقشع، بارك الله في نعم ولا ينقشع، ماذا يعني شيخنا ولا ينقش؟ تفرق الصحابة ينقشع تفاضلهم. أحسن الله ليكم، بارك الله فيكم. لا دلالات على وحدته لقوم يعقلون يتفكرون فيها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أصناما جعدوا له أمثالا يعبدونهم يحبونهم كحب الله يعظمونه كتعظيمه قال في الحاجية الثانية طبعا هذه الحاجة طويلة نقرأ بعض منها قال علام القيب رحمه الله في شرح المنازل في باب التوبة أما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر فالاكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة هو أن يتخذ, من أن يتخذ من دون الله أن ندا يحبه كما يحب الله الله تعالى هو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين ولذا قالوا لآلهتهم في النار تالله إن كلنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين مع إقرارهم بأن الله تعالى وحده خالق كل شيء ومليكه وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تميت ولا تحي وإنما كانت هذه التسفية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر إلى آخر الحاشية بارك الله فيكم يعني اقرأوا ونواصل المثل يحبونهم كحب الله يعظمونهم كتعظيم أي يسوون بينه وبينهم في الطاعة أو يحبونهم كحب, كحب المؤمنين الله أو مؤمنين الله أو كحب المؤمنين لله شيخنا كحب المؤمنين الله هكذا عندي والذين آمنوا اشد حبا لله <تصفيق> لأنه أحسن الله عليك وهو كذلك يعني السياق هكذا ولكن عندي في النسخة كحب المؤمنين لله الله كحب المؤمنين لله والذين آمن وشد حبا لله لأنه لا تنقطع محبتهم عن محبتهم عن الله عن الله عز وجل بحال أما المشركون إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه طرحوا طرح الأول وأيضا يعرضون عن معبودهم حال الابتلاء قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك العنكبود ولو يرى لو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداب إذ يرون العذاب عاينوه يوم القامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب سادم سد مفعول مفعولي يرى هكذا مفعولي ويسم مفعولي مفعولا يرى وجواب لو محذوف نعم حسنا الله وجواب لو محذوف أي لو يعلمون أن القدرة لله جميعا لا قدرة لأندادهم إذ يرون أي يوم القيامة لندموا أشد الندامة ومن قرأ ولو ترى, ولو ترى بالتاء فالذين ظلموا مفعوله من رؤية, من رؤية البصر وإذ يرون العذاب بدل من الذين وأن القوة بدل اجتمال من عذاب وجواب لو محذوف أيضا أي لرأيت أمرا فضيعة قال في الحاشية الثانية أي, أي نقله محي, محي السنة عن قتاله اتبرأ الذين اتبعوا القادة من الملك وغيرهم هكذا من الملك أو الملك قال شيخنا القادة من الملك ولكن الحقيقه شاء الله القادة القادة من يكون من وهو بدل وغيره من يكون من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من الذين هناك من يقول هناك من يكون ما كانوا يكون يعبدون القصص يكون العذاب من يكون وقد من يكون هناك بهم يكون هناك من يكون أي الموده أو كل وصلة بينهم في الدنيا هكذا كل وصله بينهم في الدنيا أو الأعمال, أو الأعمال التي يعملونها في الدنيا أو الحيل وأسباب الخلاص قال وقال الذين اتبعوا الأتباع لو أن لنا كرّة أي ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم بارك الله فيكم شيخنا حسن الله إليكم ليت لنا رجعه الى الدنيا فنتبرأ منهم من المتبوعين كما تبرأوا منا كذلك مثل ذلك الاراء الفظيع هكذا ان اراء الفظيع نعم الابراء اي نعم هنا عندي الباء ساقطه الابراء الفظيع يريهم الله اعمالهم سيئات سيئاتهم او حسناتهم التي ضيعوها حسرات عليهم ندامات وهو ثالث مفاعيل يريهم أو حال على أنه من رؤية البصر وما هم بخارجين من النار اصلا هكذا بارك الله فيكم نقف هنا حتى لا نؤخر الشيخ وقد تأخرنا عليه أحسن الله إليكم بارك الله فيكم شيخنا بارك الله فيكم وكتب الله وزلك مساعد نقف هنا إلى هنا بارك الله فيكم ونستجيزكم بما قرأناه الشيخ السلام عليكم الشيخنا <تصفيق> شيخنا السلام عليكم صوت واضح اي نعم تفضل شيخنا لعله هنا في, في خطأ في الله اي نعم قطأ طباعي قال كما تبرأوا منا ثم قال كذلك ايوه مثل, مثل ذلك الإيراء الفضيط يريهم الله أعماله ايوه كما تبر... أنا عندي إيراء ولذا سألت ما أدري من كلمة كما تبرأوا منا كذلك مثل ذلك الإراء الفضيع. تمام. بلياء تمام. لا بدون بدون يا. الإراء. الإراء مكتوب عندي. لا همزة بعدها هيا. لا. لا هذا ما عندي شيخ يبدو أنه خطأ مطبعي. أيوة. نعم. الإراء. الإراء وليس الإبراء. نعم. أيوة. أحسن الله إليكم وبرك الله فيكم شيخنا حفظكم الله ورعاكم أجيزونا بما قرأنا ونقف هنا بارك الله فيكم <تصفيق> قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم بإذن الله شيخنا نلتقيكم غدا في مثل هذا الموعد إلى ذلك الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب شيخنا بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إليكم ولا حرم الله منكم وأشكركم كثيرا كثيرا جدا على هذه التعليقات وهذه التصحيحات إن شاء الله شيخنا نلتقيكم غدا إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, السلام بارك وبركاته وإياكم وإياكم شيخ